مرق ان شاء الله الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد فتوقفنا عند قوله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضو والاصيل رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع قال ابن كثير رحم الله ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجده اليمنى ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجده اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقط قال نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني فائر اليوم هذا ورد في صحيح البخاري وسلطانه القديم يعني غلبته وقدرته وقهره على ما أراد من خلقه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 هو الراوي عن عقبة فحيوته قال له ايه هذا ما وصلني عنك فقط فعقبة زاده وقال ايه فاذا قال ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال العبد هذا الدعاء قال الشيطان حفظ مني سائراء اليوم واضح مثلا مفهومة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 إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم أعصني من الشيطان الرجيم وقال الإمام أحمد بسنده عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد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 ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. ده بنفس الكلام قال هو الإمام النووي في شرحه للمسلم وأحالة على كتاب الأفكار. جمع كل الحديث واستخلص منها الأفكار ورتبها هكذا. جازاً يقول منها. بسم الله لهم صلّي على محمد اللهم افتح لي أبوابه رحمتك بسم الله لهم صلّي على محمد اللهم افتح لي أبوابه فضلك جازان إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع كل هذا في حديث واحد قال ابن كثير رحمه الله وقوله ويذكر فيها اسمه أي اسم أي اسم الله عز وجل ك قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ويذكر فيها اسمه يعني هذه البيوت انما جعلت ليذكر فيها اسم رب العالمين اي اسم الله كقوله اي كقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويذكر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 باعتبار انها فاعل لفعل محذوف تقديره من يسبحه فيها رجال يصلوا ليه يقف على بس لان رجال اكون فاعل يسبح لكن يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجال رجال دي فاعل يسبح اما يسبح هذه فاعل لفعل محذوف هو ذكر هنا. كيف هذا الشاب؟ قال بفتح الباء من يسبح على أنه مبني لما لن لم يسمى فاعله. وقف على قوله والآصال وقفا تاما وابتدى بقوله رجال الله تلهيم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. <تصفيق> عليك السادة. وكانه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر كما قال الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائف. كانه قال من يبكي قال هذا يبكيه وكانه كيل من يسبح له فيها قال رجال يعني كانه يقول من يبكي على زيد قال بارع لخصومة ومختبط بارع لخصومة يعني كان يعني يبكي يزيد رجلان مظلوم ذليل هو بارع لخصومة طبعا ضرع الرجل يضرع ضراعة خضع وذل مظلوم مظلوم زليل يعني كان يلجأ الى يزيد ليأتي له بحقه وطالب حاجة ومختبط مما تطيح الطوائف او مما تطيح الطوائف طيب برضو فين بقى وجه الشبه <تصفيق> الان يبكى على يزيد من <تصفيق> التي كان وثاني مختبط يعني يطلب منه ان ينقذه من المهالك مما تطيح الطائحه مما تقذفه به القواذف معي يبقى هو كما يقول من يبكي على زيد ضارع ومختبط و إيه يعني وجه شرح يعني مثلا وجه الشرح ليبكى البيت البيت اي نعم مبني للمجهول ويزيد هذه قال بعضهم انها على اعتبار منادى يبقى معنى البيت قال اي ليبكي ليب ضارع يا يزيد عليك وصل طبعا هو في اكثر من معنى للبيت وفي معاني اصلا الابيات كذا معنى <تصفيق> طقيفه به القواذب او تهلكه المهلكات يبقى وجه الشبه ان هو قال يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجاله ومن يسبح فيها يا رجاله ليبكى يزيد بارع لخصومه من يبكي يزيد الاول بارع و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 وهو كراءة ثمين وهو ذكرنا هذه كراءة عبد الله بن عامر وعاصن في رواية أبي بكر عنه والحسن اللي هي يسبح من أراد أن يطلع الورث معجدا كأنه قال من يبكيه قال هذا يبكيه وكأنه قيل من يسبح له فيها قال رجال وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعل فجعله فعلا وفاعله رجال فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام إذا احنا, إحنا بنقرأ نقف على رجال وليس على الآصال فقوله تعالى رجال فيه إشعار بهمهم السامية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 يسبح له فيها بالغضو والآصل رجال لا تلهيهم لكن لو كل نبيانه مبتدأ يجوز أن نقف على رجال على معي على لا نقف على رجال لو, لو انه مبتدأ طب الخبر بتاح خير الخبر في بيوت معي يبقى رجال هنا. خبر مقدم يبقى عندنا قراءتين القراءة الأولى يسبحوا والقراءة الثانية يسبحوا يسبحوا على معنيين الأول أن الرجال باعتبار أنها فاعل لفاعل محذوف الثانية باعتبار من الرجال مبتدأ والخبر في بيوت أي في بيوت أذن الله أن ترفع رجال إلى آخر الآية اما قراءة كسر الباء فهي قراءة نافع وابن عمر وابي عمرو وحمزة وكذلك روى ابو عمرو عن عاصم فعلى هذه لا نقف على الاعصال انما نقف على بجاه قال واما النساء فصلاتهن نقف على نقف على رجال إيه نعم يسبح له فيها بالغضو والأعصال من فاشن نقف على الأعصال أين فاعل يسبح الرجال فنقف على الرجال المعنى كذا يكتمل يسبح له فيها بالغضو والأعصال يا رجال لا تليين تجارة ولا بين عن ذكر الله <تصفيق> طيب لا ما هو الناقف على أولا الآية خلصت كده طيب نكمل على المعنى اللح... المعنى اللي احنا ذكرناه والوقوف على رؤوس الآية هذا ليس بمول زيب وإلا فلوان تعرضت لمن معهم إجازات في موضوع الوقف والابتداء ده هتلاقي الآية اللي عندنا دي تقريبا خلاف الآية اللي عندوه نهاية الآية يعني في الغالب ده يلتزمون برؤوس بال... الآية دي ليه ت... تجد وقفات يعني عندهم مختلفة لكن في الغالب بترجع الى المعنى شيخ حاكم كان يقول موضوع الموضوع الوقف للتبابة يحتاج الى عالم بمعنى القرآن اكثر مما يحتاج الى عالم بالتجويد وكذا لانه في الغالب بيتوقف على معنى الاية قال وقال الامام واما النساء فصلتهن في بيوتهن افضل لهن لما رواه ابو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخضعها افضل من صلاتها في بيتها يعني نعم البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يعني حجرة النوم نعم لا مخضعها فتح الدال وفتح الم وسكون الخاء قال وقال الامام احمد بسنده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 لا أدري المقصود ولم يخرج شيئا. قال هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحد من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب. كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إمام الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داودة. وبيوتهن خير لهن وفي رواية, وفي رواية وليخرجن وهن تفلات أي لا ريح لهن وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمث طيبة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نساء المؤمنين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 طبعا بعض اهل العلم استدل بحديث عائشة هذا وبكلام عائشة على منع النساء من المساجد لكن الاقرب لنا نأذن النساء في الذهاب الى المسجد ونمنعها مما احدث الناس او مما احدث النساء نعم. كل هذه الحديث صحيحة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 روى عمرو ابن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. طبعا هذه تجارة تشمل كل مكسب تشمل كل مكسب كان يعني أنهم يقدمون طاعة المولى عز وجل على كل طاعه يبقى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وبيع هذا نوع من الـ من المكاسب يبقى من باب عطف الخاص على العام وقال ابن حاتم بسنده قال أبو الدرداء رضي الله عنه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 كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم أي وغطوا متاعهم فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلى سالم هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم قال هم هؤلاء وكذا قال فعيد بن أبي الحسن والضحاك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 الدنيا بل أهل الجنة هم الذين يعملون في الدنيا ويربحون ويتاجرون ويكسبون ولا ينقطعون عن الدنيا بداعي أنهما يعني قلب القلب يبغى أو القلب فا يمتلئ ظلمة كما مثلا يفعل أهل التبليغ أهل التبليغ يقول لك احنا بنتطلع مثلا شهرين ولا أربعين يوم ولا أربع تشهر في السنة عشان بس القلب والكلام اللي هم بقلوه ده مع ان الله عز وجل كما قلت لأحدهم يعني جعل الليل سكنا وجعل النهارة معاشا لو انت حبيب بقى عشان تقوم تصلي الفجر تنيكش راح لغاية الفجر هتقوم تصلي فجر لا والله ان كنت يوما لن تقوم الايه اثاني لانك قلبت موازين الايه الامر الله عز وجل جعل الموازين في الكون جعل الليل هذا ليه الناس يسكنوا فيه والنهار ليه يتكثى فيه الناس معاش يعني جيت انت قلت بقى هنام الصبح واصحب بالليل طب ايه علاقة ده بالمسألة علاقة ده بالمسألة ان هم كذلك بعض جل لا اهل الجنة دول ده الناس بيتعيش في الارض هي بتكسب بتشتغل جيب لقمة العيش بيتدوع الناس برضه في خلال العمل ولا يلهيهم كل ذلك عن الناس عن الصلاة وعن عبادة الله عز وجل وعن أورابهم وعن ما يفعلونهم ينطاعه. ده ما انت تيجي تقول بقى انا في البيت مثلا اربعة شهر في السنة وثلاثة يوم كل شهر نهيك عن التحديد هنقول ان هما ما بيحددوش وين خلاص خرجوا من دائرة ايه موضوع التحديد ده بيطلعوا في طوال شهر في السنة شهر ايه شهر ونص ناسمه لكن عمره يكون ده ايه الحل عشان يركب قلبي والكلام ده, ترقيق القلب ده أصلاً لا ترقيق القل من الباب مع الله عز وجل إن الإنسان إيه يدعو وبعدين ما انت اعتكفت عشر تاني في رمضان انت مش ممكن أصلا تعتكف بجانب البيت تعتكف حتى في بلداتك سير جاء موضوع الدعوة والكلام ده كله على جنب لأن الناس أصلا إيه ما انتهت البلاد ومن الناس حتى نبحث عن أناس غير الناس الذين نعيش معهم المثال دي موضوع ثاني أصلا الموضوع الدعوة ده هنا في ناس بتدعوه وهناك فيه ناس بتدعوه بتدعو بتدعو وفي ناس هنا محتاجين دعوة والناس لك محتاجين دعوة يبقى احنا احنا بنتكلم على ليه؟ على انضباط ليه المسألة ما علمنا احدا قط من الصحابة ولا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك البيت كده قولها اخرج خمس ست ايام كده لله يقولك كما الشيخ محمد حسان مثلا بيروح قطر ويروح الامارات هو انت شيخ محمد حسان؟ طب ده بيروح مثلا اسبوع ولا حاجة وممكن ما يروحش طول السنة بحسب تقادير المولى عز وجل بيروح اصلا ايه برنامج معين له يشاهد من الكلام ايه ان هذه الاية تبين ان هؤلاء الناس الذين اثنى رب العالمين عليهم انما هم يتاجرون ويربحون ويعيشون في الارض ويضربون في الارض ومع ذلك لا تليهيهم كل هذه الامور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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وقوله تعالى ها هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوه أي هؤلاء من الذين يتقبل الله حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم والمراد أحسن ما عملوا اي اعمالهم الحسنة الصالحة لانها احسن ما عملوا لانهم يعملون المباحات وغيرها فالثواب لا يكون الا على العمل الحسن يبقى هنا المقصود بهذا هي الاعمال الحسنة دون المباحات وغير ذلك فهذه يضاعف رب العالمين لهم ثوابها وقوده ويزيدهم من فضله اي تقبل منهم الحسنه ويضاعفه لهم كما قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وقال تعالى من شاء بالحسنه فله عشر امثالها وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا وقال والله يضاعف لمن يشاء وقال ها هنا والله يرزق من يشاء بغير حساب عن ابن مسعود انه جاء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشرب لانه كان صائما فكناوله ابن مسعود فشربه لانه كان مفطرة ثم تلا قوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار